لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم من أعوذ ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا الى فرعون وملئه فظلموا بها, فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين وقال موسى يا فرعون شركه ا ل م ي حقيق ن ع ل ى أن لا ا ر ك ه إلا الحق ق د اتكم ب ب ي ن ة من ر ب ك م ف أ ربحيه س ل معي ذات ل إن ن ك مضمون ا ج ت م ن ا ل ص ا د ق ي ن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 ق ا ل و ا أرجه س و في النابلسي م د ا ئ ح ش ر ي يأتوك ن ك ا ح ر ع ل م وجاء ا للعلوم س ح ر ة فرحون ا و إن, لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال إ ن الاسلاميه يا و إ ن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 السحرة ساجدين قال و موسى ا آمنا العالمين لرب رب وهارون قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لم تم ذكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن و موسوعه النابلسي للعلوم ن ا تنقم م ن ا إ ل ا أن آ م ن ا ب ي ا ت ه اسم ا ل ت ه الرحمن ا ل م ح ي م